لآن, لآن القرآن أ موسوعه ب النابلسي ل ا ت و ا ل ا تفتح ل ه م أبواب ا ل و م الاسلاميه و ي د و ن ل ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج الجمل في سم الخياطه وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من جهنم و ك موسوعه ا ل ظ ا ل م ي ن و ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل لا نكلف ح ا ت ن ف س ا إ ل ا و س ع ه ا أولئك أ ص ح ا ب الله ج ن م ف ي ه ا خ ا ل د و ن ونزعنا ما, ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله, وقالوا الحمد لله ق الحمد و ا ا ل لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدانا الله ل ق م و س و ع ر ا ل ن ا ب ا ل ح ق و ي ل ل ع ل ك م ا ل ج ن ة أ ا س ل ا م و ه ل ك موسوعه الجنة أ ر ا ب م ا كنتم ت ع م ل و ن و ن ا د ى أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ص ح ا م ي ه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 أصحاب النار أن قد و ج د ن ا س و ع د ن ا ر ب ن ا حقا ما فهل وجدتم ما وعد ر ب ك م حقا ق ا ل و ا ن ع م ق ا ل و ا ن ع م فأذن مؤذن بينهم ا ل ل ع ن ة ا ل ل ه على ا ل ل ظ ا م ي ن م و س و ل ه ا ل ي ن ا عن س ب ي ل ا ل ل ه و ي ب غ و ن ه ا ع ج ا وهم س ل ا م ي ه ك ا ف ر و ن و ب ي ن ه م ا ح ج ا ب و ع ل ى ا للعلوم أ ع ر ر ا ا ف ج ي ر ف و ن ك ب الاسلاميه ونادوا أصحاب ج ن ع ل ك م لم ل ي د خ و ا وإذا صرفت أبصارهم تلقاء وهم يطمعون صرفت أصحاب ق ا ل و س و ع ن ا ا ل ن ا ب ا ل ا ج ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ا أغنى ن ه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 م ا ن س و ا لقاء ي و م ه م ه ذ ا ا ل ذ ي ن ا ت خ ذ و ا د ي ن ه م للعلوم ه و و ب غ ر ت ه ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ف ا ل ي و م ن ن س ي ه م كما نسوا لقاء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 على ع ل موسوعه هدى م م ي ؤ ن و ا ل ن إ ل ا ت أ و ي ل س ي و و م يأتي ي أ ت ل ه ي ق و ل ا ل ذ ي ن ن س و ه م ن ق الاسلاميه قد ج ء ت ر ر ب ن بالحق فهل لنا فهل ش ف فنعمل ع و أو ا لنا الذي نرد ن غير ك موسوعه أ ن ف ه م ل ن م م ا ك ا ن و ا يفترون ر إن ب ك م ا ل ل ل ه ا ذ ي خ ل ل ا ل و م ا ل ا ا س ت و ل ا م ي ش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 ش ن ا ه لبلد ل ميت ف أ ن ز ا به ا ل م ا فأخرجنا ء ب ه من كل ا ل ث م ر ا ت ك ذ ل ل ك نخرج ا م و ه ل ع ل ك ك م ت ذ ر و ن والبلد ا ل ط ي ب ي خ ر ج ن ب ا ت ه ب إ ذ ن ربه و ا ل ذ ي خبث ل ا ي خ ر ج إ ل ا ن ك ع ي كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون